والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مغلما أولا اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ما كانكم انتم وشركاؤكم فزنينا بينهم وقال شركاؤهم ماكم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 وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت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 إِلَّا الضَّلَلَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ